فَانْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى <تصفيق> الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى <تصفيق> الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.